خذ الشوق اه خذ الشوق العظيم وخذ ودادي خذ الحب الكبير وخذ خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ الشوق العظيم وخذ ودادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكاني أخي في الله ما سطرت شعري ولم يفتن على ورقي بدادي ولم ترقص بنات الفكر شوقا لأقلامي وأبيات الجداد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 أخذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي أخي في الله فعذرني إذا ما ترد الشعر أثواب العناد أخي في الله فعذرني إذا ما ترد الشعر أثواب العنادي فليس له إليكم من سبيل ولا فج عميق أو هادي فصاغر عندما تحكم فهامت قوا فيه العذاب بكل وادي قد الشوق واخذ ودادي قد الحب الكبير واخذ فؤادي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 حباك الله جنات المراد لأنك صادق الفطن اللبيب فأنت من الأكارم في ازدياد خذ الشوق العظيم وخذ ودادي خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسكة جو فنت غلف في فؤادي امر يا اخي في حبا يقربني يقربني لا لا رب العباد كل انك حافظ لكريم اي من قولك وحبك الله حبك الله مجسما شنق قل مستل بديع خذ الحب الكبير وخذ فؤادي خذ المسك البديع وخذ حقولا وخذ وردا وخذ شيحا وكادي